وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكْ الْوَالِدَانِ وَلَقَرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاقَدَ تَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا رِرجَال قَوْامونَ على النِسَاءِ بِماَا فَضَّل اللهَّهُ بَعضَهُم علىى بَعْض وَ بِمَا أَنْ فَقومِنَ موالِهِم فَ الصَّالِحَاتُ قانتَةٌ حَافِظاتٌ للِلغَيبِ بِمَا حَفِظَ اللله وَلا ت تَخَافُونَ نُشوزَهُ فَعِضُهُ وَهجرُهُ فِي المَضَاجعِ وَضرِبُهُ فإن طَعنَكُم فلاَا تَبَغُوا عَلَيهِ سَبِيلَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضًى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُوا النِّسَاءَ فَل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 فَكَئِفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إن رَدَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله ولونهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا كفا استغفروا الله واستغفر لهم الرَّسُولُ لوجدوا الله توابا رحيما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 وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فَمَا أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فإذا برزوا مِنْ عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله